بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سينقاس كذلك يوحي لَكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ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 يُبَنَّ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ قُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 وَالَّذِينَ مَالَهُنَّ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِنْ تَقَدَّمُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنير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 لَهُ مَ قالَايدُ السَّمواتِ وَْأَرض يَبَسُوقُر رِزْ قَالِمَم يَ شَاء وَيَقَدِر إَِّهُ بِكُلِّ شيءَيْ عَليِي شَرَلَكُم مِنَ النَِّّينِ مَا وَصصَابُِ حَوْ وََّذين أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبِّرُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيَّ ٱللَّهُ يَدْعُو تَبِعِ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا أن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 بعدهم لا في شك منه مريد فلذلك فدع واستقم كما امر ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب أمِتُ أَعدِلَ بَنَكُمْ أَ رَبناَا وَرَّك لنا أَعمالناَا وَلَكُمْ أَمكُمْ ل فُجتَ بَنناَا وَبَنَكمْ أَهُ يَابمَعُ بَنَناَا وَإِلَهِ المَص والذين يحيادون في الله من بعد مسد وجيب له حجتهم داحضة يناد ربهم حجتهم داحضة يناد ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل الذين لا يؤمنون بها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُطَمْئِنُّونَ مَنَّ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرس الآخرة نزد له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا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 وَإِن الظَّالِ مينَ لَهُم مذَابُ أَلِي تَرَ الظَّالِ مِينَ مُشْفقينَ مَِّا كَسَبُ وَهُووَاتَِ بِهِمْ وََّذينَ آممَلُوا وَعَمِنُ الصَّالِحاتِ فيِي رَضاتِجَن ماتِ لَهُم ما يشاقون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله وعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألك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 فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل تَوْبَةً عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَتَّقَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِيغْدَبَهُ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِير وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُ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 صِيبَة فبِما كَسَبَت اَيْديكم وَيَعْفُو عَن كَثِير وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نصير وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَغْلِبَنَّ وَيَضْرِبْ رِيحًا فَسَتَكُونُ سَالِكَاتٍ بِرِيحِهِ ذَلِكَ لِتَرَى آيَاتِ اللَّهِ فِي أَوْ يُبْقِهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ فَمَا قَوْلُكُمْ مِنْ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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُنُ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يُخْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شورا بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء اتين سيئه مثلها فمن عفى واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين وَلَمَنْ يَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٌ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الْنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقُّ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 وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى هم يعرضون عليها قاشعين من الذل ينظرون من طرف قفي وَقَالَ الذيينَ آممَنْ إِ الْخَاسِرينَ الذيذينَ خَصِعُون أَنْ فُسَهُمْ وَأَهلهِم يَوْمَ الْ القِيِيامَ أَلَئَِّ الوَّالِمينَ فِي عَذَابٍِ مُقِي وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُبْلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن نَّصِيرٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكي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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُلْقِمُ مَا يَشَاءُ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 هُوَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِمُشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ مِن وَرَى لَهُ رَسُولٌ فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولا كن جعل ماه نورا ولكن جعل باه نورا به من ما من عبادنا وانك لتهدي لَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ الذي الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَٰهِ غَيْرُ اللَّهِ تصير